قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَعْنُدُوا إلَى السَّمَايِ فَوْحَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاها وَزَيِّنَّاها وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاها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 فأنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخرة ألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعيته ولكن كم في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ مَا يُبَدَّنُ الْقَوْلُ لَدَيْهِ وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشى الرحمة بالغيب وجاب قلبا منيب أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من ذلك يوم لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 ير بالقرآن من يخاف وعيد.